جنن جنوني حبك انت انت انت يا علي انت انت يا علي حبك جنة يا علي, يا علي حبك جنني جنوني يا علي يا علي يا علي حبك انت انت انت يا علي علي بسحرك اسر احساسي اغلى من روحي انت وانفاسي يا علي بسحرك اسر احساسي اظلم من روحي انت وانفاسي خلها تسمعني كل هلي وناسي خليها تسمعني كل هلي وناسي مو انا بحبك رفع على راسي هاي ما هم هلي ولمولي يا علي حبك جنن جنوني يا علي يا علي يا علي حبك جنن جنوني يا علي يا علي يا علي حبك والله يا علي يا علي حبك جنني يا علي انا يا حدرت يا هفاج هايم بعشقك يا وصل انا يا حدرت يا هفادي اي بنعشقك يا وصل هادي مولدك اصبح هو ميلادي مولدك اصبح هو ميلادي وهذه عيادك امسى عيادي اسمك بقلبي وانت بعيوني يا علي يا يا علي حبك جنن جنوني يا علي يا علي يا علي حبك sahal akho wanta bftu ya ali hobb gannani junun shaalun ya ali ya ali hobb يوسف نشافك ما ظني عافك كمل وصافك بجمل وصوفك يوسف نشافك ما ظني عافك كمل وصافك بجمل وصوفك تشرح الخاطر لمستك تقومك تشرح الخاطر لمستك تبوقك تسحر المقله صورتك وجوفك رسمه رموشك تبهر جفوني يا علي حبك جنن جنوني يا علي يا علي يا الحب جنن جنوني يا علي, يا علي يا علي حبك جننني جنون يا علي, يا, علي, يا, علي, يا علي حبك جننني جنوني كل شيء بجسمي اسير انت كل شيء بحسي يا علي سلبك كل شيء بجسمي اسير كل شيء بحسي يا علي سلبك دمنا بض قلبي انت حركته دمنا بض قلبي انت حركته حركت حتى البسمه ولت انت محبوبي وانت مجنوني يا علي حبك جنن جنوني يا علي يا علي يا علي, يا علي حبك جنن جنوني جنوني bits saharat wanta bftu ya ali ya ali qal jannn jannn jannn ya ali ya ali hubb jannn jannn ya ali اشدك يمتل النجف اقصي واعتن الصح نق سيدي واقعي اشدك يمتل النجف اقصي واعتن الصح نق سيدي واقعي <تصفيق> كل جرح بي بتربتك اظلم خياض وسنيني اساسل واليام تتحدي لك سيدي ضعوني يا علي حبك جنن جنوني جن يا علي يا علي يا علي, علي حبك جنن جنوني سافر بسحرك وانت مفتون انت مفتون